أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيراً، ولما أَلَّمُ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه تسلما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبذيلا يجزي الله الصالح بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا وَرَضِيَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْغَيِّ وَالْإِمْلَامِ وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا من صاصيم، وقد ففي قلوبهم، وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم وأرض لم تطواها وكان الله على كل شيء. قديم صدق الله العظيم.